Oh متكاتنا أمن لنا فيها الفوائد والوفاء والوفاء. ولا بالحب يحيى القلب والحب من ال فهو الحبيب لمن أحب لقاءه هو سمع وهو المجيب إذا دعاه هو عينه هو حفظه وأمانه يلقاه بالفضل المرجى من نداه في هذه الدنيا فتح الضاب النعيم من والله أرجو أن يتم لقاؤه يلقى من رجاه حقا لقاء يلقى من رجاه ومن لقى من لو محب يلقى من رجاه ومن محب فدرج Feel hard Assim Oh. <laughs> Joe. باب للطاعة تحر الهمة فالهمة فيها حياة شبابي في الطاعة تحر الهمة فالهمة فيها حياتي كان المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي في الطاعة تحر الهمة فالهمة فيها حياتي كان المسجد Aynen <Sessizlik> şebabim, ل من السماوات تجلى حبا وبركات نور هل من السماوات تجلى وبركات كتب الله آية الطيبون للطيبات I'm a Allah'a Hayat of O love